20. استمع إلى صوائط حرف الغين والكلمات الآتية ثم لاحظ في الكلمات صوائط حرف الغين غ غ غ غرس غرف غذاء شغف غصن غيم غزال صغي غيوم.